بوك تو دباي ايدو خمسة وسبعون خمسة وسبعون كارنالو چپدم بوكتي ابداق الاسباب واحد ابداق الاسباب واحد ميري يندوك راوط ليدو لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ باعتا ورنم اصل باليد الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. باعتا ورنم اصل باليد كابتنيين راودن ليد لا آتي لان الجو سيء جدا. لا آتي لان الجو سيء جدا. اينه ఎందుకు రావట్లేదు ለమాధా లయాతి ለమాధా లయాతి ఆయన్ని ఆహ్వానించలేదు הוא గైర్ మదూ הוא గైర్ మదూ ఆయన్ని ఆహ్వానించలేదు కనుక ఐన రావడలేదు הוא లయాతి లేనహూ గైర్ మదూ హూ లయాతి لانه غير مدعو ميري يمكنك راودت له لماذا انت لا تاتي لماذا انت لا تاتي نودت تارك له ليس معي وقت ليس معي وقت نودت تارك له كذا انا راودت له لا اتي لاني ليس معي وقت لا اتي لاني ليس معي وقت ميري عندك وندتن ليدو لماذا لا تبقى لماذا لا تبقى ناقصه ينكى بني عندي ما زال علي ان اشتغل ما زال علي ان اشتغل నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుక నేను ఉండటం లేదు لا ابقى لاني لا يزال علي ان اشتغل لا ابقى لاني لا زال علي ان اشتغل मेरे अपड़े ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు لماذا صرت تريد ان تذهب لماذا صرت تريد ان تذهب నేను అలసిపోయాను. انا تعبان. انا تعبان. నేను అలసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. انا اذهب لاني تعبان. انا اذهب لاني تعبان. మీరు అప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? لماذا صرت تريد ان تسافر؟ لماذا صرت تريد ان تسافر. இปடிகே आलस्यமாய் பொய்ண்டி. الوقت صار متأخرا. الوقت صار متأخرا. இปடிகே आलस्यமாய் பொய்ண்டி கணகா நான் வெళ్లి போறனானு. انا اسافر لان الوقت صار متاخرا. انا اسافر لان الوقت صار متاخرا.